بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. الله الله الافعان شعب مسلم اذي قوي الشكيمه باب القرار اما ان اجتمع هذا الشعب بطواته لمحاربة عدو خارجي مهما كانت قوة هذا العدو فان هذا الشعب بفضل الله سبحانه وتعالى يضع الف هذا العدو في هذا الشعب الاذي هو الاذي قرر الف الفيطانية في التراث في ولكن المشرك الكلب يلتق طبيب بعدي من يومين يقول له بالحرف كده وها نحن الآن قد عثنا يا مرنا الحق العربي ما يحدث الان على ارض اقرب اليس هو الارهاب بعيدا امريكا تعلم قتل غيره يقينا انها الى الان لم تملك دليلا واحدا على كتابه السابع والا والله العظيم لو تملك امريكا دليلا واحدا لفضحت به العالم مليون ونصف طفل من اطفال العراق قتلوا بشرع النصاب اليس يرهابا المسلمون الذين قتلوا في العراق المسلمون الذين قتلوا في السودان المسلمون الذين قتلوا في الخلاص المضيئه في افغانستان في هوروشيما ونجذاكي وفي بيتنام. بيتنام لوحدها اخوانا امريكا قتلت ارباع مليون بيتنام. ارباع مليون. امريكا التي ابادت شعب الهودة الحمد. امريكا هي التي استعبدت الزنوب. امريكا هي التي اصدطت القنبلة الزنية على هوروشيما وعلى ثلاث يام على نجذاكي. فقاتلت مئة الف مدني. مدني. من المدنيين مش معكريين. امريكا هي رائدة الارهاب في الارض.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 وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم مجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتو الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا مرة أخرى في هذا البيت الطيب المضارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه احبتي في الله ابدأ بهذه الورقة من طويل من طلابنا على حد قوله وهو يذكر انه يحبني في الله حبة الذي احتني فيه لكنني اعجب من السؤال فيقول يعني كنت منتظر من فضيلتكم في الخطبة الماضية ان تتكلم عن حق الجهاد او ان تجعل ما حدث في امريكا افغانستان هدفا في الخطبة معرفش هل حضر ولا ما حضرش ان كان ما حضرش فأنا لا أعذره وإن كان حضر فأنا لا أعذره أنه إن كان حضر يبقى خدها دون طول وما وإن كانش حضر فما له أن يعتب علي دون أن يعلم ودون أن يفهم فاسأل من حضر إن كنت ممن لم يحضر واسمع الخطبة إن كنت ممن حضر واخدته سنة من النوم وأسأل الله أن يوقظنا جميعا إنه لذلك مولا الاخ باب يسأل بقول من هم الأفغان ومن هو أسامة باللازم واين أفغان الخطب؟ الخطط واين الشيشان الآن واين شباب نصر وهل أساب باللاد الارهابي وهل الذين فجروا مبنى التجارة العالمي كانوا مسلمين الأفغان شعب مسلم أبي قوي الشكيمه صعب المرات لا يعرف الذل والمهانة والقضوع والاستسلام بسهولة ولا يؤتى هذا الشعب إلا من قبل بعض افراده من الخونة ممن يشتريهم الدولار وهؤلاء لا يخل منهم زمان ولا مكان اما ان اجتمع هذا الشعب بطوائفه لمحاربة عدو خارجي مهما كانت قوة هذا العدو فان هذا الشعب بفضل الله سبحانه وتعالى يضع انف هذا العدو في التراب هذا الشعب الابي هو الذي مرغ أنف بريطانيا في التراب من يد سنة تقريبا ولذلك المجرم الكلب ليه? بيقول في خطابي بعد من يومين? بيقول له بالحرف كده وها نحن الان قد عدنا يا مل محمد عمر. كما ذكرت في خطبة الجمعة للاخ كان فيها دي. والخطبة القاهرة. والقطر في الكويت. يعني مش حتى الاحداث تشخنا جدا. اول خطبة جمعة خطفتها قطر. والخطبة اللي بعدها خطفتها في الكويت. والخطبة كنا نقول عن الفضائية العالم كله. يا اخي لا بفضل الله عز وجل أصلا نرزقنا لكم الصوت نحن لا نعرف بفضل الله أن ننافق أحدا لا نجيد العزف على أوتار النفاق نحن لا نريد شيئا من الدنيا رزقنا الله من أوسع ابوابه ونحن لا نريد شيئا من مخلوق على وجه الأرض حتى ننافق أحدا للشيك منتظر يعني فين ما تكلمش ليه لا ما تخافش لكن مسألة برضو تحتاج إلى حكم وانا عارف معنا الحكم مش الحكمة عن التمية لا. عمر ما كانت الحكمة تمييع القضايا. وعمر ما كانت الحكمة هي الهروب من الحق. انما الحكمة هي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. ده تعريف الحكمة. واركانها العلم. والحلم والاناء. وآفاتها الجهل. والطيش والعجلة. تكلمنا معين الخطوة من عن الفضائيه وللعالم كله. تكلمنا ان القضية دي. وضيّنت إلا أدين به لله تبارك تعالى في هذه المسألة والجمعة الأولى في المنصورة بإذن الله هتكنتم مجمع الإيمان وحكمني في نفس الموضوع والجمعة جاء في السويس بإذن الله وحكمني في نفس الموضوع لأني من الخيانة من الخيانة أن يكون الداعية بأطروحاته وموضوعاته في جانب وأن تكون الأمة بجراحها ومشكلاتها وأزماتها في جانب الأحد وأنا أكرر هذا دوما وإن الله مرزقنا الأمانة وأن يجعلنا اهلا لها فما يحدث الآن باختصار يا إخوة هو تجسيد للارهاب الأمريكي وقد ذكرت ذلك قلت أمريكا هي رائدة الارهاب في الأرض وأنا أسأل أي منصف على وجه الأرض ما يحدث الآن على أرض افغانستان أليس هو الارهاب بعينك أمريكا تعلم قبل غيرها يقينا انها الى الان لم تملك دليلا واحدا على ادانة اسامة او على ادانة المسلمين وإلا والله العظيم لو تملك امريكا دليلا واحدا لفضحت به العالم وشبك من كلام توني بلير لبقولك ده أخب... اقوال او اتل الاستخداراتية لا اخبر على اذا عاد كلام باط كلام باط وهذا الواقع يثبت ما يحمله صبره من غل وحب يضاء أضعاف أضعاف ما يحمله قلب بوش الإرهاب الأول في العالم على الإسلام والمسلمين لما قال إنها حرق صليبيه نعم هي حرق صليبي والله تبارك وتعالى قد قال ذلك يا الله إلا أن يظهر هؤلاء في زلات السندين وفي كلمات اقلامهم يا الله إلا أن يظهرهم. يا الله إلا نظهر وما ما تكنه صدرهم من حق على هذا الدين وما تخفي صدرهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر هي حرب الصليبية معلنة على الإسلام ولو شملوا أما يقول باش حرب رجع ويأتي يلطب بشتى الطرق ويجي طول لير من يومين يقول له هذا نحن قد عدنا يا ملا محمد عمر بنفس الكلمات زي ما قالها اليهود وهم يركلون قبر صلاح الدين ويقولون ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين فالحقد يملأ قلوب هؤلاء وهم الذين يجسدون الارهاب في الارض اي ارهاب الارهاب ان يدافع المسلم عن دينه وعن وطنه وعن عرضه وعن يرد عن امته ونفسه واهله شيئا من الظلم الذي ملأ القلوب والصدور بالمرارة فيش عاقل على وجه الأرض الآن إلا وقلبه يمتلئ بالحقد والغل على أمريكا مفيش من الظلم الذي أذاقته لأهل الأرض قؤوسا ما يحدث على أرض فلسطين إلى الآن أليس إرهابا مليون ونص قتل من أطفال العراق قتلوا بسبب الحصار أليس إرهابا المسلمون الذين قتلوا في العراق المسلمون الذين قتلوا في السودان، المسلمين الذين قتلوا في الغراصة الموضيفة في افغانستان حتى من قتل في هرشيمة ونجزاك وفي فيتنام فيتنام لوحدها يا اخوانا امريكا قتلت 4 مليون فيتنام 4 مليون امريكا التي ابارت شعب الولدى الحمر امريكا هي التي استعبدت الزنوه امريكا هي التي اسقطت القنبلة الزراية على هرشيمة وبعد التلات يوم على نجازاكي فقاتلت نئة وسبعين الف مدني ماذا؟ من المدنيين مش ملعب كريين. امريكا هي رائدة الارهاب في الارض انا جلست مع عندك نيويورك وصارت نقبل الاحداث حتى ننبسها لنا فقلت له انتم تعلمون ان تمثال الفرية الذي تضعونه في قلب امريكا ليصن عيون الناظرين خير شاهد على انكم تسحقون الاحرار خارج حدود ارضكم وبلادكم وذكرت له تاريخا طويلا لأن كانت في المحصرة بتاعتي ولессبب كنت بتكلم عن حقوق ال في الاسلام grateful الإنسان. الانسان بصفة عما مش حقوق المسلم وبعمل مقارنة بين حقوق الانسان في الاسلام وحقوق الانسان ونظمت في, في حقوق الانسان لهيئة الرمن عمل مقارنة بين الحقوق هنا وهنا وبقولون انتون كذابين أنتم كذابوت تضحكون على العالم سلام عالم نظام دولي شديد الى اخر هذه المنشطات الساخنة الضخمة وأنتم تعلمون يا أنكم أكذبوا وأكشروا أهل الأرض فبوضون تنسيت إن أمريكا هي التي قتلت مئة ألفا من المدنيين في هيروشيما نسيت أن الأمريكان هم الذين أبادوا الهنود الحمر وهم السكان الأصليون للأمريكا نسيت أنكم استعبدتم الزنوب مع أنكم أصدرتم بعد الثورة الأمريكية قرارا دستوريا يقول بالمساواة للجميع للناس الأبيض الأسود وبالقانون الامريكي لمده 200 سنة استعبدتم السنوش ونسيت ان الامريكان هم الذين قتلوا المسلمين في فتناب وهم الذين دعموا كل الدكتاتوريات والحكام الدكتاتوريين على الارض بدءا من جنوب افريقيا الى الفلبين ونسيتم ان الامريكان هم الذين قتلوا ما على 4 مليون في فتناب. ونسيتم ان الامريكان هم الذين قتلوا ما يقرب من مليون ونص طفل في العراق ونسيت ان الامريكان هم الذين شردوا ما شردوا وقتلوا ما قتلوا في لبنان وفي السودان وفي اوقارستان فنظر الى وقال بس امريكا تدخلت لنصرة الاقلية المسلمة في البلد، في بوسنا قلت له كذب. امريكا ما تدخلت لنصرة المسلمين في البوسنا بل تدخلت لحماية مصالحها. تدخلت لحماية مصالحها. وأمريكا ما تدخلت الآن بذريعة القبض على اسامه أو قبل اسامه هذا البطل أشأل الله ان يحفظه بحفظه وإخوانه جميعا الذين أردوا شيئا من الكرامة المسلوبة لهذه الامه أقول ما تذرعت أمريكا بقبل أسامة هذه الدول العالمي كما يقولون إلا ليكون لها قدم في منطقة بحر قزوين وأنا ذكرت هذا الكلام لو تذكره في خطة العيد خطبه العين وانا بتكلم عن بشرات من الشيشان والاخ اللي بيقول لي فين الشيشان والله ما تركنا قضيه الا وتركناها تركناها وتكلمنا فيها والله ما تركنا قضيه للامه الا وتحدثنا عنها وقلت ان امريكا وان روسيا الان بعد انخفاض حد ملحوظ في النفط في منطقه الخليج بتبحث عن اعلى نسبه احتياطي في النفط في العالم وده ما قلت في منطقة بحر قزوين روسيا عايزه تسيطر على المنطقه وأمريكا عوزت تبقالها رجل في المنطقة عشان تسيطر على مقدرات العالم كله والآن القواعد العسكرية الأمريكية بمحيط العالم الإسلامي والعربي في كل مكان والأمة تدفع الجزية كاملة غير منقوصة الشيط يا الرجلته ان الراجل تهت لما بقول له انتم زلت عشان مصالحكم الرجل بكل أسف يعني بكل أسف أم وقفت وسلم عليا وشد على أداك كده وقال لي ايه المسلمين عارفين الكلام اللي انت بتقوله ده. قلت له هذه الكارثة هذه هي الكارثة قالوا بزايا استغرب يعني من الشوائف المصورة منها اطرح وقالوا ايو دا المسلمين دا زيل قلت له هذه الكارثة انكم ما زلتم تعتقدون انكم تتعاملون مع اخبياء لا يعرفون خططكم ولا يعرفون مصائبكم وتاريخكم الاسود كل هذا يعرفه الان اي مسلم يعرف مصدر الارهاب على وجه الارض ام من شعب اقران الصواريخ طائرات وقد جاءت امريكا بخلائها وخيلها ورجلها وسلاحها لتحذى الله عز وجل وترمي هذا الشعب الفقير الذي لا يجد لقمه الخبز بذريعة القبض على اسامه وتدمير جشف القاعده والارهابيين من طالبان الذين أونى الارهابيين الى اخر هذا الكلام الاعلامي الخبيث الذي يدندن عليه اعلام اليهود ويتلقفه اعلامنا العربي المهزوم ليردد نفس الكلمات تماما ولا تجد دولة مسلمة عربية ترفض بل منهم من يشارك ويقول نحن مع ضربة العسكرية للارهاب وان صدقوا لقالوا نحن مع الضربه العسكرية للإسلام ومع ذلك اخونا عبدالله ضعيف الرجل القوي الإيمان ده سفير الأفران في في باكستان يعلن بالأمس أن طلبان لن تسلم بل وقد اطلقت له العنان في ان يفعل ما شاء ويقول ان احنا عندنا اتنين مليون يتمنون الشهادة في سديل الله اتنين مليون والارجاف شغال تلاقي كده الجريدة طالبان تختنق خبر السود يا مجرمين ارجاف اي ارجاف طالبان تختنق تبهم بالدك وقالهم ثلاث ايام متواصل دك متواصل الصواريخ والطيران والبواخر والسفن الحربية بكل السوء. وما زالوا يثقون في الله. وارزو ان نثق. وان نعلم يقينا يقينا ان امريكا لا تدبر امر الكون. بل ان الذي يدبر امر الكون هو الملك. يخبر نحن بننسى. لما ابتدانا اربع اسابيع قلنا راينا ايه من ايات الملك بننسى الام الام من ضعف يقينها وايمانها لم تعد تؤمن الا بالماديات بالحسيات اقول لك جايب لك صوره كده على الصفحه الاولى صاروخ مطلع امريكا الصوره كده مرعبه اقول لك الصاروخ ده بيسجل الكلام اللي بيقوله طلبان امال كان فين كان بوش مخبيه تحت السرير فين الصاروخ ده ده ارشاق يا اخوانا هذا من عمل الارشاق والمرشفين الذين يريدون ان تسأل هذه القلمة هزيمة على هزيمتها. تفضل مهزوم كده وخايد والله العظيم سمعت بهدنك بهدنك ممارسي متقفة قول لك بس يا شرطة على شف صدامريكا ده صاروخ يطلع شوف لو انت حطط بارزة فطة عارف البرزة الفطة يا شبترها قال له حطط على لك الصاروخ ينزل يحرق البرزة ويدك ما تتملش ايه لا لابس طيب لختة دا واذا ايه? بصراحة شغل استخفاف بالعقول واستخفاف بالقلوب وارشاد خطير جدا. فعاوزين يا اخوانا نسق في الله. نسق الله. انا كل اللي اريد ان اخرج به من الاسمة ومن الاحداث ان نجدد الثقة واليقين في الله عز وجل. وان تعلم الامه يقينا ان الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يدبر امر الكون. خلي بارك. اللي بلد ما فيش ورقة مش قنبلة. اسمع دي. اسمع دي عشان ترجع بيقين ما فيش ورقة. ورقة في شجرة. بتقع على الارض الا بامره. وبعلم. طب اذا كانت الورقة ما تنزلش الا بعلم القنبلة هتطلع. بدون علمه وبدون تقديره. كل شيء بقدر. كل شيء بقدر. وبتقدير. وليس احد اغير على الحق واهله من الله. وليس احد ارحم بالمستضعفين في افغانستان وفلسطين من الله. لكن الله لا يعجل بعجلة لاحد في, في السنن في الكون. في سنة التدافع. في سنة ابتلاء. في سنة اخذ الله للظالمين. في السنة. ربنا اودعها كونها. لن يغير الله سننه في كونه لمستضعفين. لا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اللي الارض الأرض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع صوانع وديع وطنوات ومساجد وذك وفي اسم الله كثيرة ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وشوف الآن جميل بقى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون إن يمسسكم قرف فقد مس القوم قرف مثله وتلك الأيام نداولها بين التس يا سبحان الله ما فيش امريك النهارده الا وهو يعيش الرعب يا سلام امريكا طبعا اللي سافر منكم يعرف امريكا انا اخوانا دخلت مركز التجاره العالمي ده قبل الاحداث برضه والله العظيم لا يتصوره عقل مستحيل العقل ما يتصورش ازاي المبنى ده وفع بالكثير دي مستحيل يطبع طور وتسعه وتسعة عاملينو زي كافترية بأتنصر يطلع مباشر مباشرة اقل من دقيقتين تقريبا بعد السبعين أو الستين بالتقريب لا ترى إلا السحب ومبنى على الأرض لا يتصور بخمط المبنى لا تتصور ومبنى البنتاجون ده عجب عجب عجاب البنتاجون الوصول الدفاع مساحته ممتده أفقية مش رأسية واخد مساحة أفقية ضخمة جدا غرف يعني لا يعلموا عنها شيئا كثير ممن يعملون في في نفس من كسرة الغرف والساعة المكان اللي ضرب ده هو المخ والرأس المحرك شيء غريب شيء غريب المكان اللي ضرب الرأس المدبر للبنتاغون كمبيوتر رئيسي ولذلك امريكا تاهت ما كانش لرئيس ولا يعني لو ما كانش قاعد ثلاث ساعات ما فيش حاجة قاعدة. يطلع يوزينا اي حاج يطلع يوزينا اي حاج يطلع يوزينا اي رئيس ولا اي وزير ولا اي غزة اي حاجة بس يطلع موزيح في السئ ان, إن عمال يتكلم لكن الرئيس فين والنائب فين والوزاق كله اتبعها. اسأل الله ان يبعترها. سبحان الله اقسم بالله آية. آية من الآيات. آية خل الانسان لا يتقو الا في ربه. ومع ذلك الامة الى ان عرض ما زالك ما تمتلئ قلوبها بالارشف والضعف والخور والدلة والمهانة والخفر يا اخواننا ما تفوقوا بقى. ما تستلحوا ما ترجعوا لله عز وجل اتكلموا مرة عن ربنا ولد النكر في القناة الجزيرة وانا في قطر كنت متابع يوميا ممعان تشينا تلفزيون قلت تابع فيجيب الولد المذيع مذيع نصراني حقود اخي من اخواننا الطيبين هو اللي يوجد بشوار للامانة ولو يجد الكلمة والناس العوزين الناس نفسنا حاولين في غيث اللباق لكن سبحان الله ممكن أنا كنت أعرف أتكلم لكن ما عنديش ربع يقين الأخ اللي كان جالس بالكلمة والله يا أخوانا ابكان الولد يتكلمه بالكلمة والتطلبان والتاب أنت عملتوا ايه امام هذه القوة العسكريه العشكرية وال... فالولد ابتسم اتسمة جميلة كده وقال له معنا الله والله يا أخوانا الولد الثاني المجرم ده سود ده نص المعيه دي جليله نعيه عظيمه نعيه كبيره عاوزك تصور ان السماء دي شوف سبع سماوات ربنا دينا خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس العقل البشر اللي فكر فيشر الذره وصنع الترسنه اللي انت بتشوفها دي تسمع انا دي اسمعي انتيش الانسان لا في خلق السماء ولا في خلق الارض ومع ذلك ملك الملوك يحمل السماوات السبع على اصبع والله عاوزك تتذكر الكلام ده عشان ترجع بيقين الللازم واللي بيقول الكلام ده من احضر اليهود والحديث صحيح مسلم جاء الحبر يقول يا محمد يا محمد انا نجد مكتوبا عندنا في التوراة ان الله تعالى يجعل السماوات على اصبع الله اكبر السماوات على اصبع من اصابع الملك جل جلاله لا تعطل ولا تكيف فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ان الله يجعل السماوات على اصبع والاراضين على اصبع والماء والثرى على اصبع والشجر على اصبع وسائر الخلائق على اصبع ثم يهزهن ويقول انا الملك هو الذي انا عاوز فيه والله انا مش عاوزه اوكلك انباء اجعلك اكثر انت اعرف اكثر مني إنما عاوز أغرز في قلبك اليقين يا ليس الأمة تتعلم هذا الدرس ليس الأمة تجدد يقينها في ربها وتعلم يقينا أنه لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تقتلع الإسلام من الأرض لأن الذي وعد بنصرة الإسلام هو الله يا أخواننا الآن سبحان الله أنا متصور فاهم للقرآن وفاهم للسنة وفهم للسنة أن الأحداث التي تمر بها أمتنا الآن ستكون من اعظم الاحداث التي ستربي الامه وارى فيها خيرا كثيرا جدا خلي بالك اهل الارض الان جميعا قامت عليهم فجيه الله بالسماع عن الاسلام من زعماء العالم كان من اللي سمع اهل الارض الاسلام دين سماحه الاسلام دين رحمه الاسلام ما يقرش الارهاب الاسلام ما يقرش التطرف كم من الدعاه الارض كلهم عشان يسمعوا العالم. حد لكن بوش يقول. وطولي بليف. والكلف التاني رئيس وزراء في ايطاليا. يغلق. وقول لك الحضارة الغربية والحضارة السنية. عشان يجي تاني يوم ياخد بمنع من اقرب المقربين. ويبدأ يعتذب باشد الاعتذارات. عشان نظهر الصورة المشرقة الاسلامية. ما فيش نسخة من القرآن المترجم باللغة الفرنسية موجودة الان في السوق. ما فيش نسخة من القرآن المترجم باللغة الانجليزية موجودة الان في أمريكا. نفدت كل النسخ. لأن الغرض كله يتلهق للقراءة عن الإسلام وانتظر النتائج من الملك فقال اللي بيضطر أمر الكون هو الله انتظر النتائج فاريد أن أقول بأن ما يجري الآن أرجو الله أن يجعله بداية المفاصلة يا ما تكلمت عن المفاصلة ويا ما تكلمت عن إقامة الفرقان وكثير اول ما تسمع الفرقان ده في كثير من الأشرف لأن التكرار أنا ما أخافش منه لا يعنيين. في بعض يقول لك الشيخ ده يكرر كلمات كتير. اكرر يا اخي. القرآن ده ال... رب القرآن ده كلام الله. ربنا كرر فيه القصة كم مرة. ده كلام ربنا. ده قصة كم لمكررة في اكثر من صورة. وانت بتكرر الفتحة في اليوم كم مرة. فانا مش عاوز اخوان الدعاه ولا للمشيخ يستحي احدون من التكرار. لا كرر. قول مرة واثنين وثلاثة وعشر, وعشر وعشرين. فأقمت الفرقان يا ما ذكرت إقامة الحرقان فأنا شايف الآن بفضل الله إن الأمة وذكرت باللفظ كده قلت الأمة تحتاج إلى أن تتمايز إلى قصة طيب لو ترجع كده لخطبة العيد زمان خالص اللي كانت بعنوان لا حد فاكر ها الله يفتح عليك الأمة الإسلامية بين التبعية والرياده خطبه العيد الاستاذ وقلت لابد ان تتمايز الامه الى فسطاطين فسطاط ايمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه من التمايز من محل الغرش اللي احنا فيها دي لم تنصر دينا ولم تنصر قضية فانا يعني اود ان اقول بان الله تبارك وتعالى هو الذي يدبر امر الكوت ولا يحدث شيء في كونه إلا بعلمه وأمره وهذه الأحداث أرى فيها خير كثيرا وكثيرا وعظيما للإسلام والمسلمين وأرى أن يبذل الإنسان المسلم الآن كل ما يملك كل ما يملك يعني الآن تستطيع أنك تجاهد بنفسك افعل حيلة بين الجهاد بنفسك جاهد بمالك جاهد بلسانك الان يا اخواننا انا انا شايف ان الجهاد بالكلمة من اخطر انواع الجهاد لان هربة الاعلام هو اللي بيحرك العالم تكلم انزع الارجاف من قلوب المرضى فبه. املا القلوب يقينا املا القلوب ثقة في الله وبعدين حتى جاب زكت واولاد وقعد معهم بالليل كده وبكى بينهم ورفع كفة ضراعة بينهم ليرفعوا قلفة وكفة ضراعة لينصر الله الاخوان في افغان وفي فلسطين حتى عبد كده اللي عمل كده بيه. شوف شوف, شوف يا اخوانا وتجي اصحنا هنا ما شاء الله احنا, احنا شطر في الكلام. واسدت غيبة. واسدت نميمة. لا ما شاء الله قلت الا بالله ما شغلنا لنا كده الا ما راح مربك. والله العظيم الا ما راح جل كله ما راح شغلة. لا انت مشغول بعبادة ولا مشغول بطاعة ولا مشغول بعلم ولا مشغول بدعوات. تفاضل. والله هيكل غيبة ونميمه طول النار. ولا حول ولا قدت الا بالله. انما انت تحمل الهم في قلبك. والله العظيم والله العظيم قلبك احترق. والله العظيم هتشلس مرة مع زوجة ولا مع ولد. الا وانت تذكر هذا التضيح. حتى هم على الطعاق. شايفين اولاد. ناعدين ناكل يا ولادة. ناكل في امن وفي امان. تصوروا كده ولاد وحنا عدين. قل كده. علم ولدك الكلام ده. تصور يا ولاد وحنا عدين الوقت صاروخ ام نزل على بيتنا ده. ام محطمه وكل لحمه في واحد منا اتنفرت هنا بين انا لا لعدت تشوف ابوك ولعد تشوف ابوك. عندما تصف له الكلام. علموا الولاء والبراء. اغرب فيه بغض اليهود وبغض الكفار وبغض المشركين. من فين اللي انا بالليل يدكي يا اخوانا الى الله. كلم عن الجهاد وكلمنا عن الجهاد. ماشي يا سكلام الجبسة. ايه يعني ما تكلم عن الجهاد? لكن نيه? قل قليلا. قليل. قل. اصدقا مع الله. قل قالت انت بتستهمي الدعاء والله العظيم اخبرني احد الاخوه يوم الجمعة قبل الماضية قال لي والله يا شيخ محمد رأينا في الكعبة عجبا عجبا, عجبا ايه قال احنا بنطوف يوم الثلاث يوم حضاف بنطوف حول الكعبة ويجب رجل كبير السن لحيا بيضه بول الرجل لا تعلق باسطار الكعبة وبكى وارتفع صوته وكأنما يتحدث مكبر صوت وصرخ وهو يقول اله الحق ارن في امريكا ايه دعوه عجيبه والله العظيم لقد اردت منها إلى الان اله الحق ارن في امريكا آية وظل يردده وبكى وصرخ يقول كل الناس في صحن الطوارئ سمعوا الدعوه الكل بكى وصرخ وبعد تقريبا ثلاث ساعات تذيع اخبار العالم ما وقع في امريكا انتم تستهنوا يا اخوانا بدعوة الضعيف الصادق دفهم والله لا يرد لا يرد انا اعتقد, أعتقد ان ما وقع انما هو استجافة من الله عز وجل لدعوة المظلومين المقهورين الصادقين ممن تحترق قلوبهم ولا يملكون ان يقدموا شيئا الله يعلم السر واخفى ده النبي قال سال الله شهادة بصدق بلغ الله منازل الشهداء والمات على فراشه بصدق ومنزل دي منزل عظيم فعاوزين نصدق جهاد بالمال جهاد بالكلمه جهاد بالتربيع العقيده الولاء والبراء جهاد بغص اليقين في قلوب الافراد من تراجل موظف او طبيب او استاذ جامعه فرصة اخرس اليقين جدد العقيده جدد الايمان في قلوب افراد الامه فما احوج الامه في هذا الغص الى ان تجدد قينها وإيمانها وثقتها بربها تبارك وتعالى لكن عشان باء يعني ان شاء الله يقيني بان ما فيش قوة على وجه الارض هتظهر تحارب الاسلام لان الاسلام باقي وسيبقى وسيهلك الله كل من يحارب الاسلام وسيبق الله الاسلام شامخه لان الذي وعد بإبقائه وبقائه هو الله الحي الباقي الذي لا يموت سبحانه وتعالى وخلوني اختم محضرة بالكلمات الجميلة لي وانا ذكرتها في محضرة الفتاوى حقمية وهقول اتنف خطبة مجمع الامان بإذن الله خلونا اقول واختم هذا الخبر لنشره مجلة الطيم الامريكي يقول في ترجمة حرفية وستشرق شمس الاسلام من جديد اللهم عجل يا ربي في وستشرق شمس الاسلام من جديد ولكنها في هذه المرة في الخبر بيقوله ولكنها في هذه المرة تعكس كل حقائق الجغرافيا، فهي تشرق في هذه المرة لا تشرق من الشرق وإنما تشرق من الغرب من قلب أوروبا تلك القارة العجوز التي بدأت المآذن فيها تزاحم أبراج الكنائس في روما ومدريد ولنبن وباريس وصوت الأذان كل يوم خمس مرات خير شاهد على أن الإسلام يكسب كل يوم أرضاً جديدة ده خبر في الطيب أن أرضي المسلمون في قلب أوروبا أكثر من خمسة وخمسين مليون مسلم عدد لا يستهانوا به على الإطلاق وهم الآن زي ما بقول أصبحوا يعني قلت كده أصبحوا زي اللقمة اللي لهوا قدرين لهم قدرين يبلعوها ولا ينضغوها وقت في الزوح. لا تتبلع ولا تتمضع وهذا تقدير الله عز وجل فيسأل الله سبحانه وتعالى وأمن بصدق وبإخلاق في هذه اللحظات الكريمة الطيبة اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم هزم أحزاب الكفر اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم شكف رميهم اللهم شتت رميهم اللهم شتت رميهم اللهم اقذف الرعب في قلوبهم اللهم اقذف الرعب في قلوبهم اللهم اقذف الرعب في قلوبهم اللهم احفظ اخواننا في افغانستان اللهم احفظ اهلنا في افغانستان اللهم اربط على قلوبهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم بعينك واحرصهم برعايتك اللهم انهم ضعاف فقوهم اللهم انهم اذلاء فاعزهم اللهم انهم عراه فاكسهم اللهم انهم جياع فاطعمهم اللهم انهم صفات فاحملهم اللهم إن أهل الارض قد تجمعوا عليهم فكلهم يا ملك يا قدير اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم واغفر ذنبهم واستر عيبهم وفرج كربهم اللهم, اللهم اجعل الدائرة على عدوهم اللهم اجعل الدائرة على عدوهم اللهم اجعل الدائره على عدوهم اللهم اجعل تدبير الاعداء تدميرهم اللهم اجعل تدمير الاعداء تدميرهم اللهم احفظ اهلنا في فلسطين اللهم احفظ اهلنا في فلسطين اللهم عليك باليهود والامريكان اللهم عليك باليهود والفلسطان اللهم عليك بالروس والامريكان اللهم عليك باعوامهم من اهل الكفر والنفاق يا عظيم يا رحمة. اللهم ارحم بعثنا واجبر كسرنا واغفر زندنا وتولى امرنا اللهم تولى امرنا اللهم تولى امرنا لا اله لنا سواك فندعوه ولا رب لنا غيرك فنرجوه يا منقذ الغرق يا منشي الهلك يا سامع كل نجوى يا منقذ الغرق يا منقذ الغرق يا منجي الهلكه يا منجي الهلكه يا سامع كل نجوى يا عظيم الاحسان يا عظيم الاحسان يا دائم المعروف يا دائم المعروف يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا وجود يا وجود يا من العرش المجيد يا فعال لما يريد يا من من نوره اركان عرشه اغث امه حبيبك محمد اللهم اغث امه حبيبك محمد اللهم فرج كربها واكشف همها وازل غمها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشف صدور قوم مؤمنين اللهم اشف صدور قوم المؤمنين اللهم اشف صدور قوم المؤمنين وانصر الاسلام واعز المسلمين وانصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واقم الصلاه